Book Dziewięćdziesiąt pięć Spójniki dwa العطf, العطf, Od kiedy ona nie pracuje? منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ أتسلبو؟ منذ زواجها. منذ زواجها. تاك. Она не працует от каде вышла замуж. نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم، هي لم تعد تشتغل. منذ أن قد تزوجت. wyszła منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. się أن تعرفا أصبحا سعيدين. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادرا ما يخرجان منذ أصبح لهما أطفال صار ما يخرجون. متى تتصل هي بالتليفون؟ Podczas jazdy? هي Podczas jazdy samochodem. Tak. Podczas jazdy samochodem. Hal, Tak. Podczas jazdy samochodem. ona rozmawia przez telefon. هي تتكلم بالتليفون اثناء أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم أثناء ما هي تقود هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون. أثناء ما هي تكوي. ona słucha muzyki podczas odrabiania zadań. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. nic nie widzę gdy nie mam okularów. لا أرى شيئا عندما أكون بلا لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. <تصفيق> لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أفهم عندما تكون الموسيقى هكذا La ashumus aindamayakunu zukam. La Ashum shayan zukam Weźmiemy taksówkę, gdy będzie padać. Pojedziemy w podróż dookoła świata سنسافر حول العالم ان نحن ربحنا في اليانصيب سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب لم ياتي بعد قليل سنبدا بالاكل po książkę i teksty zapraszamy na www.bug2.de